همساير ما ين فال تراقبني دهاي ثاير ما ين ذل دم فدهاي ابناء الخاصه الطان والارض حينا روينا ترثان تسلم ايديكم يا بلدنا وتسلم ايديكم وانطنينا دي يا رجال الخصا وراكن عالينكم تسلم ايديكم يسبع بلدنا وتسلم ايديكم تسلم ايديكم يسبع بلدنا وتسلم ايديكم وطني ناديكم يا رجال وراكن عالين مؤمنو يا جيش النار رب والشعب مؤمنو لبلادنا يا بطال الخاصة تظني ضم تسلم ايديكم تسلم ايديكم يا سبع بلدنا